قرقت حروف الشعر باب فهادي وقصائدي تاقت إلى إنشادي حيققت قلبي من سبات تخاذلي, تخاذلي ونفقت عن عيني غبار رقادي ومضيت في درب البطولة غايته نصر أسر به أو استشهادي وكسرت قيدي وامتشقت عقيدتي إن العقيدة عدتي وعتادي فوطأت هامات الطغاة بأخنصي ونزعت صوت الذل من جلا انا مسلم فلك الثريا منزلي متألق كالكوكب الوضادي انا مسلم انا مسلم لدر الشجاعة انتمي انا لابن الوليد وطارق بن زياد انا مسلم انا فارس اهوى الجهاد ومبدعي ومبدعي بتبات أرسى من الأطوادي عني سل الجوزة تخبرك الذي تبغي وتروي رواية الأمجاد بمداد ماني كتبت فصولها عبر العصور ولن يجف مداد. فشعر باب فؤادي وقصاردي تاقد إلى إنشادي, إنشادي أيقق قلبي من سباة تخاذلي ونفقت عن عيني غبار رقادي سأذل وعدائي بصار وأذيقهم مني جحيم جلادي ولسوا فاغرسوا في ميادين الرداد روحي وأسقيها بما جهادي ظنوا وبأس الظن أن نهايتي موتي وما موتي سوى ميلادي. أنا مسلم فلك الثري منزلي منزلين. مسلم متألق كالكوكب بالوقادي. أنا مسلم أنا مسلم لذر الشجاعي أنتمي. أنا مسلم ابن الوليد وطارق ابن زياد أنا مسلم أنا فارس أهو الجهاد ومبدعي. بتبعاته أرسى من الأطواد إني يقول لمن يخون بلاده إني ويقدم القربان للأنداد مهلا فقد سارت بكم أقدامكم نحو المعطي فوق شوك قتادي نحو المعطي فوق شوك قتادي لقد حروف الشعر باب فغادي وقصائد تقت إلى إنشادي أيق قلبي من سبات تخاذلي ونفط عن عيني غبار رقادي وغدا ربا قدس ستعزف نصرها وبعزة الأقصى سيشد الشادي إني لا أسمع صوت حور العين في الجنات تدعوني لاستشهاد عذرا سأترككم وامضي للجنان فإنني ما